س م ع الله لمن ح م د ه ربنا الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. و آ ت ا ن ا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا الحمد لله الواحد القاهر العزيز الغفر مقدر الأقدار الحمد لله فارق الإصباح وخالق الأرواح الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وأغسق ليل وأذكر وأشرق نهار و َ أ َ ن و ر ص ا ح ب ا ل ع ظ م َ ة ِ و ا ل س ُ ل ط ا ن و ا ل ق ُ د ر َ ة ِ و ا ل ب ر ه ا ن ا ل م َ ل ك ا ل ق ا ه ر ا ل ح َ ل ي م ِ ا ل ق ا د ِ ر ه و ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب ا ل ش ع ر ا له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وهدا س ب ح ا ن ا ل ذ ي ر ف ع ع ل م ا ل ح ق ف َ أ ع ل ى و َ أ ز ه ق ا ل ب ا ط ل ف ن ح ى و خ َ ل ق ا ل ْ إ ن س ا ن َ ف س َ و َ و ه ي ِ أ ط ع ا م ه و س ق ي ا ه و ش ق س م ع ه و ب ص ر ه ث م ه د ى سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى فلا عين ترى الله متولنا برعايتك و ا ك ا ل ن ا ب ح ف ظ ك و ج د ع ل ي ن ا ب ك ر م ك و أ ف ض ع ل ي ن ا م ِ ن ر ح م ت ك و خ ذ ب أ ي د ي ن َ ا إ ل ي ك و خ ذ ب ِ ي د ي ن َ ا ل ي ك و د ل ن ا ب ك ع َ ل ي ك و د ل ن ا ب ك ع ل ي ك و ر ح م ت ض ر ع ن ا ب ي ن ي د ي ك ولا نهلك وأن ترجع، ولا نهلك وأن ترجع. اللهم اجعلنا ممن ص ض ع ت ن واصيهم لك ب ر ي ا ئ ك وذلت نفوسهم لعظامتك، ولا نتجلودهم لجلالك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن عبادك و ن و ر ن ا بهداك وجعلنا م من أقبلت عليه فأعرض عن من سواك إلهنا إلهنا نورنا بهداك نورنا بهداك وجعلنا من من أقبلت عليه فأعرض عن من سواك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وأخره وظاهره وباطنه ونسألك ا ل درجات العلا من الجنة إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة ل ن تبور يا عزيز يا, يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانقين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانقين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، ونحن الفقراء، أ َ ن ت ا ل غ ن ي و ن ح ن ا ل ف ق ر علينا الغيث لا تجعلنا من القالقين اللهم استنا سقيا رحمة سقيا ر ح م لا سقيا عذاب لا سقيا عذاب لا سقيا عذاب ولا ل د ن ا ب ا ل أ ن ط ا ر ا ل ل ه م أ غ ث ن ا غ َ ي ث ا ه ن ي ئ ا م ر ي ئ ا أ غ د َ ق م ج ل ل ا ف ي ع َ ن غ َ ي ر َ ض ا ر ا ل ل ه م ع أ د ِ ر ب ِ ه ِ ا ل ض ر و َ أ َ ن ْ ب ِ ت ب ه ِ ا ل ز َ ر و َ ا ج ع ل ه ب َ ل ا غ ً ا ل ِ ا ل ح ا ض ط ِ ر ِ و َ ا ل ب ا د إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا ن َ ع ل م أ ن ه ُ م ا نَزَلَ ب َ ل ا ء إ ل ّ ا ب ِ ذ َ م ما نزل بلاء ما نزل بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة إلهنا تبنى إليك ت ب ن إليك ت ب ن إليك إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا أيدينا ما رفعت لسواك ما رفعت لسواك وهذه جبهنا ما سجدت لعاداك إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك تخلق ويعبد سواك، وترزق ويشكر غيرك. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، وشرنا إليك صاعد. تتحب إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. تطاع فتشكر. وتعصى فتغفر اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك لا أكرم منك لا أوسع منك لا ألطف منك لا أقرب منك إلهنا إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أفقلتنا وليس لنا غافر سواك اللهم اغفلنا الغدرات و ا ل ف ج ر ا ت اغفر الغدرات اغفر الغدرات اغفر الغدرات اللهم اغفر الذنوب التي بيننا وبينك ا غ ف ر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم ا غ ف ر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. سترتها علينا. ا ك ر م ت علينا بسترك. ا ك ر م ت علينا بسترك. سبحانك ما فضحتنا. ما فضحتنا. ما فضحتنا. اللهم يا حي يا قيوم. م ل حضر جمعنا هذا؟ اللهم اغسلهم من م ع ا ص ي اغسلهم من م ع ا ص ي اغسلهم من م ع ا ص ي ارفع قدره واستر عيبه. اللهم احفظه عن يمينه وشماله، ومن أمامه وخلفه، ومن فوقه وتحته. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، نور قلوبنا بالإيمان. اللهم لا تفضحنا بين خلقك. لا تفضحنا يوم العرض بين يديك اللهم يا حي يا قيوم ا ر ح م ن ا بدموعنا ا ر ح م ن ا بتأميننا اللهم اغفلنا ر إماما و م أ م و م ي ن تاليا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إجعل هذه الليلة ليلة توبة ليلة ت و ب وليلة مغفرة وليلة ع ذ ب من النار وليلة ع ذ ب من النار نشعر إليك نشعر إليك نشعر إليك ن ح عليك بالدعاء إلا سترتنا وغفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات اللهم ب د ي سيئاتنا حسنات اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض برحمتك يا ا ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذا الجمع المبارك يا حي يا قيوم نسألك في هذا الجمع المبارك أن تغفر لوالدينا اغفر لوالدينا اغفر لوالدينا اللهم أحسن إليهم اللهم أكرمهم اللهم أكرمهم اللهم وسع عليهم اللهم من كان في هذا الجمع اللهم يا ربنا من كان في هذا الجمع يشكو مرض أ م ه يشكو مرض أ م ه فنسألك يا ربنا يا ربنا, يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم عجل شفائها، عجل شفائها، عجل شفائها، وارفع الضر عنها، اللهم ارحم أمهاتنا، ارحم أمهاتنا، ارحم أمهاتنا. ارحم أمهاتنا. اللهم يا حي يا قيوم لا تفجع أحدا من هذا الجمع في أبيه و أ م ه يا رب يا رب يا رب اللهم يا حي يا قيوم ارحمنا ب د ع ا ئ ن ا لوالدنا ارحمنا بدعاءنا لوالدنا ارحمنا بدعاءنا لوالدنا ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا عاق ا لوالدي. ردنا إلى والدنا ر د ا ج م ي ل ا و د ن ا إلى والدنا ر د ا ج م ي ل ا اللهم عصمنا من أن يدعو علينا أحد منهم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلال ولا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة ع ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدمت لكم من موقع تي قرآن د و